السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تليق بذاته الكريمه وبعد الله اسال ان يوفقنا في ديننا واي علم ما ينفعنا واي ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجه لنا لا علينا واتنا حجتنا يوم القيامه ولا تخزنا يوم العرض عليك اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعه في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا السطر في الدنيا والآفرة اللهم إنا نسألك السطر في الدنيا والآفرة اللهم إنا نسألك السطر في الدنيا والآفرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النازعات ومزل نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر القائن التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي أشار الله سبحانه وتعالى فيها إلى قدرته وعظيم صنعته في خلق السماوات وفي خلق الأرض وفي إرساء الجبال وفي خلق الانعام التي هي اعظم ما ينتفع به الانسان وكل هذا حتى يدلل الله سبحانه وتعالى على انه قادر على ان يعيد الانسان كما خلقه اول مره فالذي خلق قادر على ان يعيد وخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس وفي هذا رد على اهل الكفر الذين شكوا في قدره الله سبحانه وتعالى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 سيعاقب الذين ظلموا الناس وأكلوا حقوقهم وكيف تساوى هذا الذي كان طائعا مع الله لله مع الذي عصى الله سبحانه وتعالى شيء بالعقل يعني إذا تساوينا جميعا في الخاتمة الكل عيموت وما فيش حال بعد الموت مش كده ذا قمة الظلم أنا بقول لهم قمة الظلم إذا تساوينا جميعا في هذا وانتهى الأمر عند هذا الحد طيب اللي ظلمني يروح فيه الله طب أنا صليت غيري ما صلاش الله طب واحد عش يشرب الخمر والقمار ويزني وكذا وكذا وكذا, وكذا وأنا كنت بقيم الليل كيف نتساوى كيف نتساوى إذا لابد إذا قلنا بالعدل بالعدل إذا قلنا بالعدل لابد وأن ترد الحقوق إلى أصحابها لابد وأن يكافى الطائع على طاعته ولابد وأن يعاقب العاصي على معصيته لابد هذا شيء بالعقل وبالعدل وبالعد ومن هنا وقفنا عند هذه الآية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين فيها أن الكون لن يظل كونا وإنما لابد وان تكون له إيه؟ ها؟ نهاية وأن لهذه النهاية لابد وان يكون فيها بعث ونشور حتى يتحقق ها؟ العدل حتى يتحقق العدل يثاب طائع على طاعته ويعاقب العاصي على ها؟ معصيتي ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى إبقى صحيح في خلق في جبال في سمى في أرض لكن لابد أن يكون في إيه؟ ها؟ نهاية والنهاية مش موت بس لا ذا النهاية نهاية ستعم الجميع ستعم الجميع خلاص ينتهي بها هذا الكون لابد كل ما فيه الله سبحانه وتعالى عبر عن هذه النهاية بقوله فإذا جاءت له طامة الكبرى عندي هنا لفظان وطبعا جت في الايه هنا اللي بيسموها اذا الفجائية فاذا مش اذا جاءت تقول فتحت الباب فاذا انا بزيد يعني إلا حصل ها اتفاجئت بيه فدي بيسموها اذا ليه ها الفجائي الفجائي وده ليه لان الساعه تاتي ايه ها بغتا. لا يستطيع احد ان يحدد لها وقتا ولا زمانا محدش يقدر يقول ده بكره اه صحيح هي ها في لما النبي بيتكلم عن يوم الجمعه هتقوم في يوم جمعه اه لكن اي يوم جمعه بقى اي يوم جمعه في اي سنة مش في اي سنة اي يوم جمعه اذا اذا كان في بعض الاعلام ففي ابهام ايوه لا تستطيع ان تحدد لها زمانا محددا زي المتخلفين اللي يقعدوا لك اصل القيامه هتقوم سنة 2000 الاول قالوا لنا 2009 فبهجات 2009 ما بيش ما قال لك لا ده 2000 و1911 وبعدين كل شويه يقول لك حاجة لما يخيبوا في الأولى يدوروا على ها الثانية لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى علمها عند الله وذلك خمس لا يعلمهن إيه إلا الله أولهن إن الله عنده إيه علم الساعة علم الساعة. فإذا يتفجأ الناس، ولسَ الله سبحانه وتعالى أن يقينا فجأتها. آه والله، فتأخذ الناس ضغطها، ضغط. خلاص، تقوم تقوم. فهجد هنا إذ الفجائيه الفجائية التي تدل على أن الساعة تأتي الناس ضغطها وفجأة. طيب، فإذا جاءت بس ربنا عبر عنها قبل إيبا. الطامة الكبرى عند الظاهر. الطمة والكبرى. طيب ربنا سما القيامه هنا بالطامه وقيامه انت عارف ان ليها اسماء كثيره الحاقه طامه قارعه تتبع اسماءها في القران الكريم كثيره جدا لكن هنا الله سبحانه وتعالى سماها الايه الطامة الطامه وما دام الاسم جاء هنا هو الذي سنقف معه باقي الاسماء دي لما نعمل بقى احصائيه لاسماء يوم القيامه ومدلول كل اسم اللي كل اسم له ها له مدلول لازم تفهمه فهنا الله سبحانه وتعالى سماها بالطامة الكبرى أولا ما معنى بقى الطامة طبعا هم أهل العلم يجيب فصلوا لك هي الساعة أو هي النفخة ها الثانية لأن النفخة الثانية لأن نوفق في الصور فصاعق من في السماوات من في الأرض ثم نوفق فيه أخرى فإذا هم ها قيام ينظرون هذه بقى اللحظة الحاسمة الفصلة المحق إلا لو أنت لازم نخاف منه ونعمل له مليون حساب اللي يا لحظة القيام والبعث والوقوف بينادي الله سبحانه وتعالى نسأل الله لنا ولكم النجاة والسلامة وعسن الخاتمة إذا هنا الله سبحانه وتعالى سماها بالطمة الكبرى طمة في لغة العرب قال أهل العلم إما من الطم وهي وهو الطي إما من الئ الطمة وهو له الطي يعني ايه الطي تيجي تقولي طويت هذه الورقه طي طي يعني ايه ها قفلتها على حاجه يبقى في حاجه جوه عليها طيب القيامه سميت ب القامه قالوا من الطي ليه لانها او من الطي بمعنى العموم طي او طي بمعنى عام يبقى طي بمعنى انطوى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 البعض هتشوف ولدان بيشيبوا كده هتشوف يعني عاديه بالعجاب نسال الله لنا ولك السلامه هتشوف اللي جاي وشقه ها ماليه هتشوف اللي جاي مش عارف ايه حالات بقى يعني انطوت على امور عظام يبقى من الطاي يبقى يعني انطوت على امور ايه ها عظام تفتح لك بقى يومها شوف بقى هتشوف والعازب بالله يعني ما يشيب له الدان إنزل زلة الساعة ايه شيء عظيم ذلك ربنا قال بل الساعة أدهى و إيه وأمر وأمر فانطوي على أمور عظام بي يعني ستروا يومها وزي بنشوف ناس الله لنا ولكم بكرانه الله السلامه والنجاء السلامة نجاء عشان التعبانين الخربانين الذين هم في غفلة عنها يبقى من الطي ليه لأنها انطوط على أمور مئة العظام لا أعلمها الله أو الطامة من الطم وهو العموم ليه قالوا لأنها تعم كل الناس في حد حتخلف في حد يتخلف تيجيش بقى يوم القيامه تقول ايه لا ده في واحد مطلعش لم يبعث احنا مش شايفينه لا والله من اول الخلق الى اخر الايه الخلق مجموعون ليوم عظيم شوف الايه تقول يوم يقوم ليه الناس ليه لرب العالمين لا يتخلف احد يبقى مطاوعت على امور عظام اه اه صيت يعني عمت اه تعم الناس جميعا اه ولذلك لأجل هذا قالوا سماها الله سبحانه وتعالى الطامة الكبرى لعمومها الكل الكل انت عندك لما بتحصل كارثة جزئية كارثة جزئية يعني مثلا حصل في حي من الأحياء زلزال خلاص إبقى هذا شمل حي أو شمل بلدا لكن لما يجي زلزال يغرب الدنيا كلها هذه بقى اسمها إيه؟ طنبة كبرى يعني مصيبة ها عظمى عظمى يعني شملت الايه الناس جميع يعني يقوم اعصار على كل الارض على كل الارض بقت بلوى كبرى فوعياله يقال كبرى باعتبار البلد وباعتبار عموم البلاد خلاص يقوم يجي اعصار والعياذ الله مش, مش بلد باد ايه عبد على كله يبقى اسمه اسمه بلاء اكبر بلاء اكبر يعني ايه عم عمل ايه عم الناس وهكذا القيامة ولذلك كل له يبعث كل له يبعث في واحد عنده خوف ورجاء كل له الكل بيقول يا رب سلم ا والله يا رب سلم وفي واحد خلاص غلب عليه الخوف وعرف إنه راح في ستين دهية رايح لانه عاين هذا من ها القاب ده من قابض ولا من قابض لإنه كان مفتوح له بابا الى ها النار نسأل الله لنا ولكم السلام يبقى إذا لابد أن يكون في قيامة لابد أن يكون في بعث ونشور لتحقيق العاب كل واحد بقى هياخد, إيه؟ هياخد حسابه يا عم يبقى لابد إن ي... ده بالعقل كده أن يكون في بعث ونشور المسألة ما تبقاش يعني زي ما الشاعر قال ولو أن إذا متنا تركنا خلاص ما حدش هيتعاسب ما فيش بعث ما فيش نشور لكان الموت راحة كل حي ولكن اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء شو ده الكلدي واحد يقول لك يا عم خلينا نموت ونرتاح ترتاح امتى ما انت لازم تسأل نفسك الكلمة اللي طالع من بؤك دي انك تموت وترتاح ترتاح اذا كنت قد قدمت ليه ها لنفسك خير لكن ما قدمتش خير مين قالك ان المتعب اراح مين قال ده القبر اول منازل ليه الاخرة وفيه ما بين صائح وصارخ انت بقى تبقى الصايح ولا الصادخ الصالح فتقول ارتاح ارتاح قدم لنفسك حتى ترتاح اذا اردت راحه في الاخره فقدم لذلك في الايه في الدنيا في الدنيا, في الدنيا, في الدنيا في فاذا جاءت الطامه الكبرى اللي لازم يكون في حساب لازم يكون في حساب طب حساب ازاي عم واحد مثلا اجرم من 5000 سنه وشوف عمر الارض والانسان قد ايه واحد اجرب من خمس تلاف سنة يا عم ده اللي بيعمل حاجة وبيعد عليها عشرين سنة ايه اللي بيحصل بيت تنس بيت نس. ايه المشكلة عفى عليها الزب ويقولك يا ما الزب بي ناس يا ما الزب بي طيب اللي من خمس تلاف سنة واللي من خمسين الف سنة اللي ده كده بخلاص الناس. انت تنس انت تنس آه. وهو ينسى آه، ده صحيح، لكن وما كان ربك نسيه، ولذلك شوف القرآن يقولك إيه؟ أصحاه الله إيه؟ ونسو ونسو، فتنت تنسى آه، ده أنا لما تيجي تقول لي مثلا من من من عشر سنين آه، اقتبتي مين ها هفتكر مش فاهم؟ خلاص؟ مش فاهم؟ من عشرين سنة بسطتلي لمين مش فاهم؟ جد جد لكن اللي هيحصل لا يوم يتذكر ما انسانه مسعه مسعه يبقى هنقوم عشان كل واحد بقى ها يفتكر ايه يفتكر عمله وحبيبي ادي العدل بقى كل واحد ياخد حسابه مش هو افتكر وبس يتذكر وبس لا ده بتذكر عشان تحاسب لان اللي هيحصل يقول لك يوم يتذكر الانسان ويه ما سعى اه ما هو البني ادم ينس لكن ربك مش هينس مش هينسي بعملك وعملك شوف ما سعى يعني انت لا تحاسب الا على سعيك ها ليس للإنسان للانسان الا ما سعى الا ما سعى وان سعياه سوف يقباله ثم يجزاه الجزاء الايه الاوفى جميل يبقى انت هتتحاسب على ساعه حلو قوي ده عداله الله ولا تزر وزرة وزرة اخرى يبقى هتتحاسب على ساعه جميل وهتشوف وتتذكر، تتذكروا عليه الجزاء طب هتذكروا ازاي يوم يتذكر الانسان ايه مسعه ازاي اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب يبقى عرفت تذكر عملك ازاي اه تاخد كتابك يا عم وربنا من الذين ياخذون كتابهم بيمينهم بيمينهم فلما تأخذوا بيمينك الحمد لله بوصلت خير بوصلت خير واللي يأخذ بشماله بقى وأما من اوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا ايه عسيرة عسيرة خذ بقى خذ يا عم تأخذ بالشمال اقرأ بقى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عسير كل اللي انت نسيته كنت نسيه بس عملته هل يحصل؟ هتقرأ يا حبيبي وربنا يقين ويكشر الفضايح أمين رب. ربنا لأن اللي فوق اللي هيفضح هيعذل مسألة ما فيها إصال وشو بقى والعذاب مش عبا موقوف على أهل الكفر يا بابا مش عبا موقوف على أهل الكفر لا, لا في بالاصحاب التوحيد اللي يخش تهلم واحنا عفلنا هذا الكلام وإحنا بيتكلم عن أحاديث ها الشفاعة الشفاعه ان في ناس هتدخل جنم وتاخذ قسطا من ها العذاب على بلاوي ليها القضيه مش قضيه انك ما دام قلت لا اله الا الله خلصت لا ما انت عندك عمل بيزيد به الايمان وينقص بل فيه اعمال واقوال بتوقع الايمان اصلا اصلا فما القضية ان القضيه ان النار لاهل الكفر بس لا اللي لاهل الكفر الخلود فيها لكن الدخول سهل جدا لاي واحد موحد يخش بسوء عمله بسوء ايه بسوء عمله عمله يبقى يوم يتذكر الإنسان وياه ما ساعة. هو بس علشان يفتكر العمل يعني هو ربنا يديك الكذبة علشان بس تقرأ وتفتكر العمل خلص على كده لا إنما تتذكر ليه ليه, ليه؟ لتحاسب هذه القضية بقى لتحاسب لتحاسب وخبأ اللي حاصل بقى يوم يتذكر الإنسان ما خلاص ليه عشان فيه نار وفيه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 الجانة, الجانه الجانه نكلم مين عن الجانه مش لكل مقام المقال كلم مين النهار الناس النهارده عايزه اللي صحيه الناس النهارده عايزه صحيه الناس عماله تغش وعماله تسرق والبلد عماله تتعرى واللي مش عارف ايه وايه وايه واقعد عد فاللي وافق مقامهم ايه, ايه اللي تغلبوا وايه اللي قدموا هو ده السؤال وجالك الدعوة دي مش مش كل علاقه اللي قاعدين يتكلموا في في المشاغره الشجار الاقرا والقام يا عم انتوا عمالين تخوف فينا ليه ما أنتم ما تصعب لازم نخوف فيه ما الناس بقت غفلاه امال على تع... عايزوا يعملوا ايه اهلا هم عايزين يطلعوا يقولوا خلنا المؤمنين وجالنا مصيركم ومنى فضحي بس وسيب الناس خربانة وتعبانة جت خلالنا بتوع الباسكويز بقى والبوتفور اللي بتلعب الحنينين ولذلك اه والله انا ما والله ما اللي واحدة قالت لي كده اقسم بالله كده كنت في محاضرة في المهندسين تعال بقى نادي الصيد والحذب دي فقامت واحدة جاء جنبي كده قالت لي ممكن اقول لحضرتك حاجه حاجة وقلت اتفضلي قالت لي بصراحة احنا يعني واحد زي عمر خالد ده حنين علينا قوي اما انت فه كده خد يعني عايز هتقول لي يعني دبش كده يا حنين علينا يا وما يجي الحلاين انا مين وانا باجي ذا قلت له ما وانا هاجي اقعد اوزع عليكم بسكويت شوكولاته يا عمد روح السوبر ماركت خلاص ايه <مسكيلة> المشكله عايز اقول لك ان فيك هقلب حلايه ايه ولا شايفك عيال هكلمك على الجنه ولا كلمك على النار يا انا اكلمك عن ايه مش لكل مكان مقل مقلب انا شايفك عيال هكلمك عن ايه اكلم اتكلم عن ايه الناس دي بتهبل الناس دي بيتهبل يعني مش كل مقام ما ولذلك انت في الدعوة كده انت, انت تشوف انت حتبدأ بايه وقول لك لا يبدأ بالـ بالـ بالـ بالترغيب طب ربنا الله هنا بالترغيب ولا تزال يا عم يتذكر الإنسان ما سعت هيجي وراها وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى بعد كده يجيب الترغيب وأما من خاف مقام رب ربنا رب هنا الترهيب. ليه؟ ليه؟ اللي بيتكلم اهل كفر. اهل كفر. يبقى لازم يخوفه الاول. اهل كفر. فاترة راح عاصي قبل ما تقول له ايه جانة اقول له معصيتك دي هتوديك في داخل. ولما تسمعها دي ما تخلش خلاص. لازم يبقى فيه فقه الدعوة. لك اواجه يقول لك بقى عمم وغبالك وكل واحد بقى يوضف فلسف لك. ويبقى لي الناس بقى دلوقتي دارس قوي يعني وحنين مش عارف ايه لسه والله امبارح في حلقه لقيت بي... اخونا الشيخ محسن عفيف والله راح طلبني بالتليفون طبيب في البيت قلت له اه في البيت قال لي طب هات التحرير ليه يا عم قال لي ده مستضيفين دكتور عبد الرحمن البدر فاسمع اللي بيتكلم عليك خلاص عليا لا ما بقيت بقى آه كل واحد عايز يتلمع ويطلع على الشاشه ويقوله كلمتين ويطلع وقال امور وقال بلد وقال وش رد عبد الله بدر بس مش عبد الله بدر بس عشان يبان ان هو الحلو المعتدل الامور الجميل اللي ماشي في السكه الصح اول ما فتحت والله قلت اعوذ بالله من الشر تضره جيم قاعد قدامه قرد والله بقول لك ايه شعر مش عارف ايه ومكياج ايه وقاعد يحلق لها واخد بالي كده بالله ده اول مصيره راجل عيب عليك احترم العمه اللي على دماغك يا راجل احترم العمه اللي على دماغك دي واحده تقعد قدامها طلع تنتقدني تنتقد ايه يا راجل بصني للمصيبه اللي انت فيها انت قاعد مع مين انت قاعد ازاي بقول لك شهر الصور الاصليه انا عايز اقول لك ماشي يا راجل عيب عليك يا راجل عيب عليك عيب على, علي, علي, علي عمه اللي على لفوخك ده انتوا اهنتوا اعمامك اصلا دي جهاله اهنتو طلعت هلتخذتني? اللي قلت ايه? ما ببصر المصيبة اولا اللي انت قاعد فيها. يعني اقسم بالله حتى مبرهم على تليفون عشان اروح داخل. والله الله راجل عيب عليك ام روح. بلاش القاعدة. اقعدوا لي الكلام ده حتى مع راجل لحد عشان اقبله منه. خبط لي زي بانت عايز. بص مع راجل ولا مع راجل باختربة. ايه اللي انت قدامها دي? متى ما تقولها تاقي الله ولا تبرجة تبرجة الجاهلية? الاولى. ده انت ما بتغضش بصرك. والله ما كان بيغض بالنظارة عشان بتشوف كمان حلو يعني عمالي عام طب له حتى النظارة عشان نقول يعني اقلع النظارة عشان ما يشوفش هذه العهات اللي احنا عايشين معه هذه المصايب هذه المصيبة اللي قاعد ينتقد وقال الله قال الرسول صحه وغلط وضعه اصلا غلط غلط وبعدين بقى عمالي يكالي بقى لا فهم اللي الكلام اللي انا قلته فانهي سياق ولا وعمالي عكوه يا عبدالله ما شاء الله عالله فإن تقوله لما قال لها سافلة آآ آآ آآ آآ قال ما هو القرآن فيه أسفل سافلين هل لا لا القرآن بيصفي الناس حالة ردتهم هيرجعوا كده تبدي هترجع إيه <تصفيق> يعني دي مش ملا هيرجعوا أسفل سافلين ولا أنا قلت عاجة غلط يعني <تصفيق> فعلى التقصير يقوله طب الإمام مالك تسأل بالآية دي من هم السافلة وسافلت السافلة تعطي دي في ايه؟ ها؟ لو ضدت على العلاء دي وقبلت ربانا زبانا قلت لها توبي قبل ما تروحي كده طب قاسي هشيء خلاص قاسي حس... والعلم الديني والعلم الشرعي وإحنا لازم ناخد بالنا مش عارف ايه و... نفس حد من الناس دي يقعد قدامي طب يا عم لها طبعا هقعد قدامه وقول له انت غلط يقعد قدامي وقول لي انا غلط احنا بس نعرف ان نتكلم معهم صح لكن قاعد تتكلم في فاسحة مع سيكامون ده بتاع اللي قدامها دي وخلاص طب انا في طب ما تقول لها طب نسمع وجهه نظره وشوف الراجل ده ايه ولا ولا قال الكلام ده ولا السياق ده وجايبين واحد تالي ب... ب... مو... لاسف على قلاة الناس وعم جبريل جايب لي واحد اسمه مش عارف أشرف الفيل ولا يقول بقول لي أشرف اشرف وفي حاجة عندنا لغيبة اللي يفاجر ولا لا ما عندناش الكلام ده يا سلام ما عندناش الكلام ده السيد الفيل هو هو فيل السيد الفيل شافه نفيش الكلام ده يعني قطع بقى البخاري ها اختياب بالفاسق ولا لفاجر لفادر ولا ده كله تقطع بقى من كتب العيد تقطع بالبخاري وتقطع من كلمة الديتامية وتقطع خلاول قطع السن يعني نفس السن قطع مفيش اما يطعب عم يقولك مفيش الكلام ده ها تقول له ايه تقول العالم عالم دي ايه الناس دي دي بينها من ايه الناس دي مش عارف انت بس عشان تبقى انك امور حلو مش عارف ايه وخبالك يا راجل ده, ده انا مش عايز اقولك انا مش عايز ارخبط في الفيل ده انا شفت واقع مهينة مهينة والله والله مهينة وبقولها اهو بملء فيه مهينة ايه يا عم البلا لازل؟ طب ايه تتكلموا انتو على بلاويكم على بلاويكم مفيش حاجة اسمها يا عم محمد يديل خليك في انت بتاعكو يعني خلاص راجل بتقرأ قرآن مليكش لعب بقال الله قال رسول العلم مش عارفين ما تلعب تلتل وتقول نزك ومش فاهميني مفيش ان الفاجر المجاهل بالمعصية الشريح اسقط كراماته ملوش غيبة لما تقولوا ان ده مش موجود طب قولوا مش عارفين لكن لما تنفوني الصنة دي كارثة دي كارثة فمصيبتنا مش, مش, مش فالفن في العهات الموجودين دول باسم العلم والله عهات موجودين باسم عشان كده انا اقسمت يا بالله لما قالوا لي اتباع رئيس جمهورية اتباع رئيس مليون اولهم دول دول يتعبوا دول ما لهمش لازمة في الدنيا ما لهمش لازمة عندي في الدنيا ايه ده ايه الاشكال دي ايه الباردة فكل بقى تقول ترغيب ولا ترهيب ده توقف على حال اللي قدامك هل هجمع له الاتنين ولا هجيب له ترغيب بس ولا ترهيب بس ولو جمعت الاتنين هبدأ بايه هو ده فن بقى ده فن الدعوة بقى تعملها ازاي ده توقف على حال اللي حال اللي قدامك اللي قدامك. هتمشي مع ذلك. ده حتى في تربيه عيالك. حتى في تربيط عيالك. لازم يكون عندك الحساسية ليه? عيلك. ييجي بايه? بترغيب? ولا ترهيب? ولا بالاثنين كده. لازم حتى ده في تربيه العيال. ده ما لها هتجيبه بايه? فمثلا يبقى عندك عين كده زي بقولك كده عين. ما بيفرقش معاه لك تضربه وبهدله ويخش حتى تقول لهم ايه ضربني ايه هي يا والله في عال كال عال تفوت ولا حد يموم ده يمكن خلاص يد من الضرب كال فما بيفرقش معاه ده وفي عيل بيفرق معه صح ييفرق معه في عيل أه؟ لما تطمعه يلتزم ده لازم تلازده خبارك والحطة دي هقول له ذاك هقول له صلي ودي اهم طبعا هقول له صلي طب لو ما صليتش هضربك دي هتجدي معاه ولا لو صليت هجيب لك حاجة حلوة مش كده في كده انت هتخشيله من منان هباب هتخشيله له ازاي انت قدرى لازم يكون عندك الحساسات دي مع اولادك مع اولادك في عائلة تقول له طيب انا لو ما صليتش مش هكلمك دي تموته وفي واحد تاني يقول لك إن شاء الله ما هل تكلمتين ايه يعني خلاص ايه المشكلة ثم تقول له هتديك على دماغك هتتضرب يوم يخاف وفي واحد يقول لك ايه يعني ما تضرب ثم تجي تقول ذلك حتى لما تجي تعمل معنا في المزاجرة كده تقول لو سقط عمر مطت ايه يعني تعود على كده لكن تقول له لو نجح هجيب لك عجلة هيطلع من الأوائل كده انت سكتوا ايه انت شافت خشله ازاي انت شاك ترسله ازاي بالك فهي كده اذا انا الان تيجي تقول لي الجحيم بالك فهي وبرزت الجحيم لمن يرى ويجي فأما من طغى وهذا العدد الدنيا فإن الجحيم هي الماء ده بدايتها نوش كده اه هي بدايتها ترهيب كده اه لان الكلام مع مين مع اهلك وفر يا عم يبه هو المقام كده يبه لازم خدوم كده لازم تعلمه اما بقى شغل الحلوين اللي مش فاهمين حتى اي حاجه في دينهم ولا في قرانهم ولا في سنتهم وعمالين يطلعوا في القنوات بس عشان يتفلسفوا ومش بتفرقش معاه يقعد مع هلا سرحان يقعد مع سيكامول يقعد مع توتو يقعد مع لولو المهم ان يطلع في التلفزيون واه واحد بيت اللي شفتوني انا في التلفزيون انا قلت في التلفزيون بس مش مش فارق بقى أقعد مع مين ولا ازاي ولا بيقول ايه حط ولا بيقول ايه حط والله جايبين واحد ولا... يعني القرآن تي كالبه في احماله فيه كالعامة لهم الله الله بس ربنا ولا يقول واحدة بنقولش اول أول مرة أسمع القاعدة دي والله أول مرة اسمع القاعدة دي يعني ما قاله الله وحكم به ألا يجوز لي أن أقوله أن أحكم به لحكم ربنا يعني ما تقول تبت يدا أبي لهب وتب انا هخشله من نفس السك ما أغلع عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات الهب فلو جاء الأبو لا أخش ناره ولا ما تقولش لا هو ربنا بس لي ده, ده كلام يقوله واحد عاقل بيفهم ايه الناس دي ايه الناس دي هذا مؤسفة ده ابن عباس قال كد العبرة بالعموم اللغة لا بخصوص السبب ما قاله الله في قوله مثل الذين حملوا التبرات ثم لم يحملوها كمثل الحمار اقول ومن حمل القرآن ولم يعمل به مثل الحمار ده كلام عباس ده, ده كلام ربنا منفعش نقوله ونزيره ده مش دحق ربنا بيصدره وانا احكم به نقلا عن الله مين اللي يقولي اللي انا مقولش كده ايه العالم دي الناس دي جابت القواعد اللي مش عارف جاب يلي قواعد منين مش عارف تعالى مرة واحنا بقى اللي بقىنا في الاخر يعني اللي بقىنا يعني متطفلين على العلم مش عارف. طب يا عم تعالى وضعه قدامه مطلعش تكلم في فسحه لا خليك حلم وتعالى اعط عشان نظبطك بقى بالشرع نشوف مين فينا اللي بيفهم ومين فينا اللي ما بيفهمش لكن تقعد تتكلم في فسحه لا يا حبيب لا يا لهم طب انا هقعد معاهم باين لكم غلطان شد عيلك يلا شد عيلك انا انا اريد هذا انا اريد هذا لكن تسمع دي مصيبه دي مصيبه اعود الى كلامي يبقى ربنا سبحانه وتعالى بدا هنا بالايه ها بالطريب. ليه ها الحديث موجه لمين ها لاهلك كفر لاهلك كفر ده اللي يتفق معهم اولا يبقى كل انسان مش, مش, مش كل انسان هيتذكر عمله المحسن والمسيء فأما من قوتي كتابه بيمين هذا ده المحسنين وأما من قوتي كتابه بشمال شمال المسيئين كل, كل واحد فينا تذكر عمله كل واحد فينا تذكر عمله اقرأ كتابك وكل واحد يقعد يقرأ عشان لو شاف اللي انت مظلوم في حاجه تحطط عليك قول يا أخوي قول يا أخوي فلما يجي الإنسان يقول إيه مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا اه ده هو دل اللي حصل والله حاج شوري يتكلم هو دل اللي حصل ده كل بقى بيقرا كتابه اه جميل ومريزه الجحيم بظهره اظهرت جهلنا متعذبين شاف جولم حاج شبه كله هيشوفه ومريزه الجحيم اظهرت لمن يرى يعني كل من تتحقق منه الرؤية سوف راه والكل شيء شايف إيش حدش هشوف يبقى الكل هيشوف مؤمن وعاصي آه آه فبالمؤمن هيشوف عليه المؤمن هيشوف ليه؟, ليه آه حتى إذا ما دخل الجنة أدرك فضل الله عليه هيب هيبقى من أعظم نعم الله عنده إنه نجاه من النار يا خلاص ده فضلا بع عم أعد له في ليه في الجل في الجانب. والكافر بقى والعاز بالله هيبقى شايف مصيره مصيره ولذلك هي كمان مستعد والله يعني تريد ان تقفض عليهم اذا راتهم من مكان بعيد إيه؟ سمعوا لها ايه وزفيرا شوف السبع اللي عمال يزوم عشان يستعد ياكل بريانه هي المنظر يبقى كده فعمال والعاز بالله اه عايزه الفحر كده. ل... ف... ف... وهي منتظرات مستعدة شف سامعوا لها ايه تغيضا ايه وزفيره وزفيرة سبحان الله العظيم هنا في قراءة بقى وبرزت الجحيم لمن يرى يعني كل اللي بيشوف هيشوف. في قراءة وبرزت الجحيم لمن ترى يعني جهالنا ما حتطلع لكل اللي يمكن يشوفوها ولذلك وهي بتشوفهم لمن ترى وهي النار بترى اه؟ مش احنا لسه بنقول اذا رأتهم اذا ايه رأتهم ده عارفاهم يا ابني وعرف اللي يخشوها اذا رأتهم من مكان بعيد ايه سمعوا لها تغيضا وزفيرا يبقى الرؤيه منها تصح الكل راها والرؤيه منها ها هتصح هتصح ليه هتعلى كل الناس وتبقى عارفه ها اهلها اهله اهلها وليهم بقى عندها شيء وذخيره لحد ما ها ما يخشوها والعاز بالله ويعاينوا ما فيها نسال الله ولنا ولكم السلامه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 ايه مين اللي هيخش مين اللي هيستنيه اه خد اوصاف طغى وآثر الحياة الدنيا نسال الله لنا ولكم السلام هنوقف بقى على طغى وآثر الحياة الدنيا طغى الطغيان كما قال اهل العلم مجاوزة الحد مجاوزة الحد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 وحد لك الشر وحد في الأخلاق عمل لك لكل شيء حد يا بابا حد يا بابا أشد أنواع الطغيان وهو مجاوزة الحد أن تتجاوز الحد في العقيدة تتجاوز الحد في العقيدة يعني تخرج عن حد التوحيد إبا دخل في الشرك وذلك كان معنا في الصورة دي ذهب إلى فرعون. انه ايه طغى طغى مش جات معانا فقل هل لك الى ان تزكى خلاص طغى طغى ايه بقى طغر. ده هو مارس كل انواع الطغيان كل انواع الطغيان مش بعارف يا لكن كان في مقدماتها العقيده لما وقع في المصيبه ما علمت لكم من اله غيره كارثه كارثة يبقى, يبقى أنت لازم بداية خبارة فعلا من الكلام ده حبيب يبقى أنت لازم بداية تعلم حد العقيدة انت علمه ده السؤال بقى عشان ما تضغاش تعلم حد العقيدة انت علمه ولازم تعلم حد الشريعة انت علمه ولازم تعلم حد الأخلاق انت علمه موجه هو الجاهل هيخليك ايه تضغى حتى دون ان تعلمه دون ان تعلم يعني بطوع الطلق والكبالي اللي بيروح يقول يا بادوي مش كده والبادوي تروح كده رقب واعي ولا قول ما تخش لك طوف طوف يا الله خرب بيتك ولا داخل الكعبة وأنا داخل الكعبة ده دا اللي مرمي هنا ده يعني أو من اسفل الناس يلا عم ساف البطل تفكر بده وده ليه؟ ناس يقول لك الشيء اللي شيء من أبد تاريخه اسود من الطين ده شيعي بعطيني مؤرف لما تقرأ تاريخ الوضع الصوفية ولا عمل خضة كده هذا هو البدوائي بشاحن ليه؟ لأن علماء التاريخي عندنا رفضوا يحطونه الترجمة وقالوا لنجاسة سيراته تخيل لنجاسة سيراته اللي حطينه الترجمة دي ارى كتاب اسمه طبقات صوفيه هم اللي حطين الترجمة نفسه تروح تقراها شوف بقى الحوارات اللي دا بينه وبين عبد العال زعيم المنظمة بتاعه ازاي بقى كانوا بالخطاط والسلاء او الله حرمات عم... وفاكرين اللي ده من ال... من الولاية تقرأ كلام حاجة صاعقة قدامك يا ابن اللي بصت للمغفلين يقول اللي... يا بداوي وهو ده جاهل بحد العقيد مالش بقى يا الله يا الله مش كده ليه يا بداوي خلي البداوي ينفعك يا خوة يجي الزوق العربي يا بداوي هو يطلع الزوء معك يا بداوي ما تقول بسم الله ما تقول يا الله ما تقول يا الله ف... ايه يطوفوا لك اه ده جاهل بحد العقيد جاهل بحد العقيد واحد جاء واخد يبدو مسلا في راسه في علابة يوم يمسح على الحديد ويعمل على رأسه يبدو كيه ان شاء الله رعا خالص بذل الله يعني تقلقش تقلقش واحد واخد مراته قاله يا اخو بالحديد وحش على بطنه ايه عشان تحمل ان شاء الله تخلف لك كلب بلونين بني ويسولي يا رجل إلحابة إيه إيه ده؟, إيه ده دي ناس تعلم حد العقيدة دي ناس تعلم حد العقيدة وانت هي فاكرة العقيدة بس كلمة انت بتقولها لا إله إلا الله وعمر رسول الله بس إيه ده ربنا صدرها بإيه فعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله إبن لازم تأخذ علمها حتى تقف على حدها حتى لا تبغى فيه حتى لا تبغى فيه يبقى لازم تاخد حد العقيده عشان ما تغارش لازم تاخد حد الشريعه عشان ما تغارش لازم تاخد حد الاخلاق عشان ما تتغارش علشان ما تخشش امام الايه ها طارع. طارع. وبعدين نيجي نتكلم بقى عن الموازنه اثر الحياه الدنيا متى يكون الانسان آثر للحياه الدنيا دي مفاهيم لازم تاخد بالك منها والا فان الجحيم هي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 واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم